وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ السماوات والارض خلق الله واننا قُل لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرُنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا جَمْعُ بَيْنَنَا رَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَالْفَتْحُ لِلْعَالَمِينَ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِي عَادُّيَهُمِ اللَّا تَسْتَأْخِرُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِ ظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا கூனஸ் வய வீணஸ்தூல உல து